بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم الله أكبر الله, أكبر الله أكبر لو أنذلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يَعْمَلُونَ مُتَقَدِّمِينَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مشروريا وفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أ صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإرث المعنوي واليوم ننتقل إلى الإرث الحسي وقلنا إننا سنتكلم إجمالا عن آيات المواريث. نحاول في هذه الدروس أن نجمع ما بين العلم والفقه والفرائض والعظات وغير ذلك ما أمكن الموفق والهادي والمعين الله. قال ربنا جل وعلا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنثيين وقال ربنا جل وعلا ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وقال ربنا جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد هذه كلها تسمى آيات الموارث وعلم الفرائض من أجل العلوم والصحابي الجليل زيد بن ثابت يعدوا عند جماهير أهل العلم وقد على ذلك بعض الآثار أعظم الصحابة قدرا في مسألة الفرائض سنتحدث إجمالا وفق ما دلت عليه هذه الآيات المباركة الإرث له أسباب ثلاثة النكاح والولاء والنسب فعقد الزوجية الصحيح به يرث أحد الزوجين الآخر إن مات قبلها على أنه بد أن تكون الزوجة مسلمة حرة فإن كانت رقيقة أو كتابية فإنها ذان مانعان من الإرث الكتابية لأي شيء اختلاف لاختلاف الدين والأمهل أنها رقيقة هذا الأول وهو النكاح الثاني الولاء ومعنى الولاء أن يأتي رجل إلى رجل مملوك فيشتريه أو يكون هو أصلا في ملكه فيعتقه فإذا أعتقه أصبح الولاء له فإذا مات هذا الحر بعد أن أعتقه سيده أو اشتراه وأعتقه ممن يرثوه من, من أعتقه حتى لو كانت من أعتقه إمرأة وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا طرا يعني جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة هذه الحالة الثانية كنا نكاح وولاء ونسب النسب المراد به القرابة وهذه لا تحتاج إلى إضاحة فهذه الثلاثة هي أسباب الإرث بين الناس هي أسباب الإرث بين الناس يقابل هذه الثلاثة موانع تمنع الإرث يقابل هذه الثلاثة ثلاث تمنع تمنع الإرث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني فافهم هذه عبارة ناظم ليست عبارتي لكم أنتم أجل لكن هذا بيت محفوظ فالرق واختلاف الدين والقتل يمنعان من الإرث اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والرق بيناه بقي ماذا بقي القتل. فبعض اهل العلم يرى يرى كل قتل يوجب منع التوارث بمعنى لو ان رجلا قتله ابنه فان الابناء لا يرثوا لا ولنجعل هذا المثال اصعب فبعض العلماء يقول اي قتل حتى لو قتله خطا وبعض العلماء يقول لا إذا قتله خطأ يرث لكن لا يرث من من الديا وغيرهم يقول غير ذلك وأظهرها عندي والعلم عند الله أنه يتعلق فقط بالقتل العمد وشبه وشبه العرب أما قتل الخطأ فنميل إلى القول الذي يقول به كثير من الفقهاء وهو أنه لا يكون مانعا من من الإرث والعلم عند الله فهذه الثلاث فهذه الثلاث من أسباب منع التوارث كما بينا وكون الإنسان يعتق رقيقا وهذا استطراد من أعظم القروبات بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في الصحيح لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه لا يجزي والد لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فإذا كان الإبن إذا وجد أباه مملوكا فأعتقه قد جازاه دل ذلك على عظيم منزلة عتق الرقبة في الإسلام هذه الأسباب وهذه الموانع نأتي الآن نستطرد قليلا في بعض مصطلحاتهم اخبارهم أي له عناية بعلم الموارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والمعنى أن الذي يريد أن يقسم التركة يبدأ أولا بأصحاب يجيبه بأصحاب الفوض ثم إذا فرغ وبقي شيء من التركة يعطى للعصبات واضح حدثت في زمن أمير المؤمنين عمر قضية جاءه قول قالوا يا أمير المؤمنين إن أختنا ماتت وتركت زوجا يعني زوجها حي وأما وإخوة لأم وإخوة لماذا لهم وأخا أو أكثر شقيق أي أخا لأب ومن لأم قلنا ما القاعدة ألحق الفرائض بأهلها فقسم عمر التاريك على النحو التالي أعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الواف الله يقول ولكم نصف ما فرك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أعطاها النسف كم بقي بقي النسف الثاني أعطى الأم السدس لأنها من أصحاب الفروض كم بقي ذهب نسف وسدس يبقى الثلث بقي الثلث الإخوة لأم ليس عصبة من العصبة الإخوة لشقاء لكن الإخوة لأم أصحاب ماذا أصحاب فروض فأعطاهم الثلث يستوي به الذكر والأنثى أصبح الإخوة الآن تأتي التركة ذهب السدس والفرد يكوناني نصف ونصف نخذه الزوج لم يبقى شيء من التركة أصبح الإخوة الأشقاء لأب وأم لم يرثوا شيئا ورجعوا بعد عام جاءه قوم آخرون في نفس القضية في القضية نفسها فقالوا يا أمير المؤمنين إن أختنا ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وآخ شقيق ماذا صنع عمر؟ عاد ما صنعه بالعام في العام الماضي فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الإخوة لأم الثلث وقال للإخوة لا شقاق كما قال لغيرهم ان اتركن ذهب وألحق الفروض بياه، هل حقا الفرائض لم يبقى لكم شيء؟ فقالوا له الآن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء قال له احدهم يا امير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا هب أن أبانا كان حجرا في يم هب أن أبانا كذا وكذا لا تعد أبانا شيئا اعتبرنا ما نأبوا أليست أمنا واحدة يعني أنت ورّفت الأولين أورّفت, أورفت إخوتنا لأم لماذا ورّفتهم ما من الميت أمهم أم الميت واحدة قالوا حتى نحن أمنا وأم الواحد وأم الميت واحدة أبونا هذا شيء زائد تعده عصبا عده ما شئت عده حجر مرمي عده لا شيء أزده بالكلية أليست أمنا واحدة يعني الساب الذي ورثت من أجله في, في إخوتنا موجود فينا ونحن, ونحن زدنا عليهم بأننا أشقا بأننا إخوة لأب فوقف أمير المؤمنين رضي الله عنه وأعمل عقده فيما قاله ذلك المعترف وأخذ برأيه ماذا صنعت ألغى الأب كأنه غير موجود جعلهم جميعا كأنهم إخوة لمن؟ لأم نسي أن هؤلاء أشقة وقسم ثلثة تركة على هؤلاء جميعا وهذا ما يعرف بالمسألة الحجرية نسبة لقولهم حجرا في يم أو الحمارية نسبة لقولهم أن أبانا, أن أبانا كان حمارا وتسمى بالعمرية لأن الذي قضى فيها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة طبعا المسألة تتكرر في كل السنين مذهب بعض الصحابة أنه يبقى الأمر على أصلح الحق الفرائض بأهلها ويروى هذا عن علي بن أبي طالب وغيره ويروى عن زيد بن ثابت قلنا أنه أكثر الصحابة علما بالفرائض وغيره وغيره الأخذ بالقول الثاني الذي قضى به عمر في المرة الثانية وهذا الذي عليه أكثر عمل المسلمين اليوم قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة لأم حاز الثلثة وإن تجد أما وزوجا ورثة وإخوة لأم حاز الثلثة وأيضا إخوة لأم وأبي واستغرق المال فرضا نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي وقسم بين الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة لماذا تسمى المشتركة هذا يسم رابع لأنه أشركهم جميعا في شيء في شيء واحد ظاهر هذا يأتي في قضايا المراث ما يسمى بالحجب والحجب ينقسم إلى قسمين حجب نقصان وحجب حرمان حجب نقصان وحجب حرمان حجب النقصان أن يكون للوالث نصيب ثم وجود آخر يجعله ينقص وحجب الحرمان يجعل وجود أحد غيره مانعا له أن, أن يرث واضح وهذا ظاهر فالزوج مثلا إذا كان للزوجة أو أولاد يرث ماذا؟ الربع لكنه لو لم يكن لها أولاد يرث يرث النصف فوجود الأولاد حجبه من من النصف إلى, إلى الربع والزوجة ترث من زوجها في الأصل الربع فإن كان له أولاد ينتقل حالها من الربع إلى الثمن لكن ينبغي أن تعلم كقاعدة مقررة أن الزوجة والزوجة لا يحجبان البت. يعني لا يحجبان حجب حرمان الزوج والزوجة لا يحجبان أبداً حجب حرمان لكنهم يحجب كما بينا حجب نقصان بقينا في حجب ماذا في حجب الحرمان فوجود الأبناء يحجب من يحجب الإخوة فالإخوة لا يمكن أن يرثوا مع وجود, مع وجود الأبناء فهذا ليس حجب نقصان وإنما هو حجب حجب حرمان يعني يمنعهم أن ينالوا شيئا من التلك بقية مسألة وهي قضية وجود الجد والإخوة وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه وهو هو في جلالة قدره وعلمه وفضله رضي الله عليه يقول إذا دخل المدينة أعرضوا علي مسائلكم وجنبوني عويصها يقصد مسألة الجد مع, مع الإخوة ويقول جنبوني مسألة الجد لا حياءه الله ولا بيئه لا يقصد ابن مسعود ذم الجد كما أن الأبناء في الأول لا يقصدون عندما قالوا هب أن أبانا كان حمارا أن يعقوا أباءهم من يعرف اللسان العربي يعرف أنهم لم يريدوا هذا وإلا لأنكر عمر لكنهم يريدون أن يقربوا المفهوم لعمر فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا حياه الله ولا بيه لا يتكلم عن جد بعينه وإنما يتكلم عن المسألة أنها من يجرع على أن يحكم بين الجد والإخوة لماذا من يجرع لأن الميت إذا مات وليس له أب وليس له أبناء وجده حي وإخوته أحيا فقرابة الإخوة مع الميت جاءت عن طريق من يا إخوة لا عن طريق الأب ما الجامع ما بين الإخوة وأخيهم أبوه وما الجامع ما بين الميت والجد الأب فالأب هو الذي أدلى بالجد أدلى به الجد وهو الذي أدلى بالإخوة هو الوسيط ما بين الميت وإخوته وهو الوسيط ما بين الميت وجده فالعلم يقولون إن الواسطة في الإذنين واحد فمذهب الصديق رضي الله عنه أرضاه أن الجد يقوم مقام الأب وأن الإخوة لا يورثون مع, مع وجود الجد ومذهبوا غيره من الصحابة وعليه عمل أكثر الناس اليوم أنهم يشركوهم فيورثون الإخوة مع, مع الجب ويحتجون بما بيناه أن الوسط واحد ومسألة عقلية يقولون هب أن رجلاً ميسوراً وله إخوة يساعدونه الزمن النور لنرفع ثم إن هذا الأخمات وأبوه ميت من قبل فلو أخذنا بالرأي الأول المال كله يذهب لمن أو المال يذهب لمن للجد على القول أن الجد يحجب يحجب الإخوة فقالوا ان الجد غالبا ما يكون في مثل هذا الحال هرما كبيرا لا يستفيد من المال وهؤلاء الإخوة الوسيط بينه بين وبين الميت هو الأب كما هي الواسطة ما بين الجد والميت فلا ينالهم إلا البكاء على أخيهم والتفجع على المال الذي يرونه يذهب للجد ثم لو أن هذا الجد مات وله أبناء من الذي يريثه؟ أبناء الذين هم أعمام من؟ أعمام هؤلاء الإخوة فيرون المال ينتقل من جدهم إلى أعمامهم ولا يرون في أيديهم شيء يقول بعضهم يعني لا ينال إلا البكاء والتفجع هذه قلت الجمهور على أنهم يورثون الإخوة مع الجد لكن فيما أنا أختاره لنفسي في كل المسائل بلا استثناء لا يعدل بقول أبي بكر قول أحد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً ما ينظر في قول أحد مع قول لكن الطالب العلم يقعد لنفسه طريقة ويحاول قدر الامكان أن يلتزمها ما استطاع إلى ذلك سبيل تكون هذه القاعدة مبنية قدر الإمكان مبنية قدر الإمكان على عب وأقول والعلم عند الله يصعب وإن قال بهذا القول الثاني أجل لا لكن يصعب مخالفة الصديق في أمر وأنا قلت في دروس عدة إنني جمعت آراء الصديق في مساعدة كثيرة ثقهية وسياسية وعبارة غيرها. ذو تأملتها حتى لو أخرجته أنه الصديق حتى تنظر فقط في القول لا تجد والله شيئا يعارضها ما يقوى الطرف الآخر على أن يعارضها بل استبان لكثير من الصحابة كما تعلم في السير إصابة قول الصديق في كثير من المسائل وإن قال بالقول الآخر أجلاء الصحابة الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثماء مثل زيد بن ثابت وغيرهم وهو مذهب كثير من العلماء والمقصود هذه المساعد لا بد الإنسان في تأصيله العلمي يفقه ما الإجماع المخالفة القياس يكون اطلع عليه حتى يكون على بصيره فمثلين بعض أهل العلم لا يرى أن مخالفة أهل الظاهر تقبح في الإجماع وبعضهم لا يرى أن مخالفة ابن حزم خصوصا تقبح في الإجماع وبعضهم لا يرى أن قول الروافض يخدح في الإجماع وبعضهم يرى أن مخالفة فلان وفلان تقدح في الإجماع ابن العربي من يقرأ له فيه جرأة على رحمه الله كما قال أهل العلم على أنه ينقل الإجماع مع اجتهاد الخلاف في المسألة يعني يقول أجمع المسلمون أو أجمع العلماء مع أنك ترى أن المسألة في طيات الكتب ليست عليها إجماع كما قال ابن العربي المراهد أن الإنسان يؤصل لنفسه علمياً وهو يمضي في هذا السبيل الجد المقصود هنا هو الجد الصحيح الجد الصحيح لأنه يوجد جد صحيح وجد فاسد فالجد الصحيح هو من ليس بينه وبين الميت أنثى أما إذا كان الجد ما بينه وبين الميت أنثى فهذا خارج عن محل النزاح لم يقل أحد بتوريثه مع وجود مع وجود الإخوة لم يقل أحد بتوريثه مع وجود مع وجود الإخوة كجد والد الأم أو والد أم الأب فهذا كذلك لا يعد جدا صحيحا إنما الجد المعين المعتبر هنا في الخلاف هو الجد الصحيح كذلك لابد أن يفرق ما بين الحرمان الأصلي في الموانع ما بين الحجب فالذي يحجب يؤثر أما الذي لا يعني يحرم لمانع لا يؤثر وأختم به على عجل مثلا لو أن رجلا مات عن ابن قاتل قتله وترك زوجه وترك أما أو أبا هذه الزوجة مع وجود الابن كم ترث الثمن ترث الثمن لكن لأن الابن هنا قاتل لا يعتد بوجوده أصلا فترث ماذا ترث الربع كأن الابن غير موجود هذا بعضه ما يتعلق بالمواريث ولا يبغي أن تعلم أن أمور المال ثلاثة كلهن قضى الله فيهن ولم يكلها إلى أحد الصدقات والمواريث والغنائم الصدقات والمواريث والغنائم تولى رب العالمين قسمتها والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer. min Ja siis kell emsad on abribuuheline,